أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويمن نبعث في كل شهيدا عليهم من أنفسهم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبِشْرًا لِمُسْلِمِينَ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا أيمان بعد تركيدها وقد جعلتم الله عليكم كفينا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين غرت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمّة إيا رباع من أمّة، إنما يبلوكم الله، بي ولن بين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم. همة واحدة ولكن يغل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم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 تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا ذكر أوثا ومؤمن فلا نحينه حياة طيبة ولا نجزيهن بأجر من أحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 بِكَ بِهِ الْحَقِّ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمُدَوَّا بِالشُّرَّاسِينَ مُسْتَنِمِينَ فَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر كِبِّ لا لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَكُونُ الْكَافِرُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْلِ مَانِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وقلبه وقلبه مطمئن من الإيمان ولكن من شرع بالكفر صبرا فعليه الغاب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مجتحب الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فأولئك هم الوافل لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهجوا أصبروا إن ربك من بعدها لغفور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 وَأَرْسَلَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ مِنْ نِّعْمَةِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكلبوه فأخذه العذاب وهم ظالمون فكلوا فكلوا ما رزقكم الله علالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير اللّهِ كَمَنْ يَضُرُّ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَثُورُ الرَّعِيِّ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُهُ السِّنَةُ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادٌ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْتُسَهُمْ يَظْنِمُوهُمْ ثُمَّ إِنَّ ربك مكانا متا قالتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مشتقيم وآتيناه في الدنيا حسنة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 السبت على الذين اختلافوا فيه، وإن ربك يَوْمَ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة العسنة وجادرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 ما يمكرون إن الله على الذين اتقوا